فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُكَ أَنَّهَا جَانُ وَلَا مُذْبِرٌ وَلَمْ يُعْطِبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُ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 وقال يا أيها الناس اللبنا من طق الطير وأعطنا من كل شيء إن هذا له والفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتى ولاواد النمل قالت نملة يا أيها النمل ذقون مساكنكم لا يحطم لكم سليمان وجنوده لا يحطم لكم سليمان وجنوده وهم لا, لا يشعون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 فما كث غير بريدين فقَالَ أَحْطُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَذِكْرَكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ مَرَأَةً تَبْلِكُ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عظيم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 الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصبقت أم كنت من الكاذبين إذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون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 قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعز أهلها أذلها وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بأدية فلا ضرة بما يرجع المرسلون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 قال نكرو لها أرشا نظر أتهتى أم تكُون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل هكذا عرش قالت كأنه هو وَأُوْتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قبلها وكلنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصر فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مَّرْصُودٌ مِّن قَوَارِيرَ رَقَدَتْ رَبِّي إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعْرُوسًا لِلَّهِ رَبِّي اللَّه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 قال الطير ما بك وبمن مغرك قال الطائر ما عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلعون قالوا تقاسموا بالليل نبيذا نقول وأن له ثم لنقول إن لولي ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادق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 إن في ذلك لآية لقوم يغلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْعِجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُونَ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 أَإْلَاهُمَّ عَالَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَغْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَانَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ خَاجِزًا اِلهُهُم مَّنَ الله بَلْ اَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ اَو يَتَوَلَّكُمْ خُلَفَاءَ أَمْ اِلهُهُم مَّنَ الله قَالُوا لَمَّا تَفَكَّرُوا أَمَّنْ يَهْدِيقُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أِلهُهُمْ مَا ٱللَّهُ ۚ تَعَالَى ٱللَّهُ يُشْرِكُونَ امَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ كُلُّ هَٰذَا بُرْهَانُكُمْ بِأَنَّكُمْ صَادِقُونَ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 كنتم صادقين قل لا أن يكون رضف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن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 لك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا وله مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالة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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّنْ مَّن يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُزْعَرُونَ حَتَّىٰ إِذَا بَدَا لَهُم مَّا يُوعَدُونَ قَالُوا أَكَذَّبْتَ بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِطْ بِهَا عِلْمًا أم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 في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففذع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين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 من جاء بالحَسَلَةِ فَلَهُ قَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعِينَ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ